للجفا والوصل يبكي عليه وين عادك بالوفا للخفوق اللي يبقى لي جناح ولك جناح ولا نطير الا سوا اسقني عذب القراح لي زمان أشرب هواء ليت لي قلب خلي ما عرف فرق الوليد لا عليم ولا علاي لا ربيع ولا خري الرهي سابق حلا وانصفه ود الحبيب الزمان بعد مداه ولقلبي الغرام كل يوم اللي قصي واشتكى من الكلام أجرح حروفه أجرح حرفه وعلم